رفع رأس وندأ يا صاحب الباس قوم بساح طلع اختأ يا عباس خل نضعن قبل ما تطلع الناس وعلينا يبنغون الخلق تلتم اجي يطرق الباب فتحت الباب من الطارق صاحت يا هلب جيتك يا عباس يا تاج الراس يا راعي الفخر يا تاج على الراس أشوفك بالدرع معلم وبطاس وشوف النكب جيتك هائمة ناداو عليها شبح عنا اي ناداو عليها شبح عنا دريد السفر يختم المدينه اخا مكات بينا اولهم بالسفر على والله نادت يا ضوى عيوني ودليلي يا ابو فاضل يا اخو يا قعد احكيلي نطلع وياكم تشفيني وي محملي وبيه يدي دق ايدي على صدره وصاح يا اختي قومي بشمتي وطلعي يا ضختي انا خيك لبدي لك رقوب دي مني ادناك حتى